إنها رأي قلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.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 ماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي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 إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إن لنا فِي في ظلال مبين. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ